بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم اما بعد قال الماتن رحمه الله تعالى ضاحف الورقات وهو ابو المعالي الجويني رحمه الله وكنا قد تحدثنا عن بعض الكلام فيما يتعلق بأقسام الكلام. وسبق معنا أنه قسم الكلام إلى أمر ونهي وخبر واستحضار وما شبه ذلك. وقال هنا ومن وجه آخر ينقسم ومن وجه آخر ينقسم. يعني بذلك الكلام يعني بذلك الكلام أنه ينقسم من وجه آخر إلى قسمين. الحقيقة والمجاز القسم الاول الحقيقه والقسم الثاني المجاز فقالت القسم الأول قال الحقيقه ما بقي في الاستعمال على موضوعه ما بقي في الاستعمال على موضوعه فهنا مثل له بلف الاسد بلف الأسد فهو في الحقيقة وضع نعم بالحيوان المفترس الحيوان المفترس فهو هنا على قوله بقي في الاستعمال على ما وضع له فهو في اللغة وضع على على الحيوان المفترس وعلى تعريف الحقيقة هو ما استعمله بما وضع له على تعريف الشوكاني او على تعريف المات رحمه الله ما بينقية الاستعمال على موضوعه فالاسد لم ينقل شيء عن موضوعه فنعرف من هنا أن رفض الاسد هي من باب من باب الحقيقة هذا على تعريف المات رحمه الله الأول لأنه سيذكر الآن تعريفا آخر بالحقيقة وعلى هذا التعريف فلا يدخل فلا يدخل في الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية هذان الأمران لا يدخلان على تعريف المات الأول لأن الشرعية ليست فيما وضعة لا وكذلك العرفية فهو استعمال لفظ بغير ما وضع بغير ما وضع له وقال وقيل هذا إشارة الى قول اخر فقيل ما لا في ما يكون عليه من يكون لك ان يكون لك ان من لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك إما في العرف وإما في اللغة وإما في الاستلاح فكل ما عليه قوم من هؤلاء نعم فهو يدخل تحت هذا هذا التعريف وعلى تعريف الماتل هنا رحمه الله يكون الأقسام الثلاثة الحقيقه اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة رسلاحية والحقيقة العرفية كلها تدخل تحت كلها تدخل تحت هذا التعريف، كلها تدخل تحت هذا التعريف، وعلى التعريفين، فأي التعريفين اولى نعم الثاني، وإن كان الماتر رحمه الله ذكر الأول، ويفهم عادة من ذكر الأول أنه هو أنه هو المختار، انه هو المختار، لكن نقول ان كان يختار الأول، فكأنه يرى أن الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية إنما هي من بعد المجاز. لماذا؟ لأنها لم تستعمل فيما وضعت له. لأنها لم تستعمل فيما وضعت له. قولوا هنا الاصطلاح لما صلح عليه من المخاطبة. عرف بعض أهل العلم الاصطلاح بأنه اتفاق قوم على استعمال شيء في شيء معلوم عندهم. نعم اتفاق قوم على استعمال شيء في شيء معلوم عندهم. سواء كان هذا مستعمل من اهل اللغة أو كان هؤلاء هؤلاء قوم من أهل اللغة أو كانوا من اهل العرف أو كانوا من اهل الشرع نعم فيطلق عليهم انهم قوم اصطلحوا نعم على شيء في شيء فهم اصطلحوا على هذا اللفظ بدلالته على شيء يعني في شيء الى اللفظ بدلالته على شيء الى المسمى المسمى اليه هذا اللفظ فهذا معنى كلمة الاصطلاح ولا شك أن هذا التعريف الثاني هو هو المختار هو المختار عند جمله من الاصليين ويمكن أن يقال في تعريف اقصر من هذا هو ما عرفه به الشوكاني بانه اللفظ المستعمل لما وضع له بانه اللفظ المستعمل لما وضع له وهذا اقصر من تعريف الماتر رحمه الله وذكره الشوكاني كتابه المشهور أرشاد ألف الفصول فهم يقولون هنا إذا كان اللفظ في اللغة ونقل هذا اللفظ من اللغة فإما أن يكون المنقول إلى الشرع أو إلى العرف نضرب مثال وهو يتكرر معنا كثيرا مثلا الصلاة في اللغة اللغة هي الدعاء فعلى التعريف الأول يكون لفظ مستعمل لما وضع له لغة الصلاة بمعنى الدعاء لفظ مستعمل لما وضع له لغة فإذا نقلناه من اللغة إلى معنى الصلاة كان من هذا الوجه مجازا كان من هذا الوجه مجازا هذا بالنسبه لايش؟ للحقيقه اللغويه نعم لان الحقيقه قلنا ثلاثه اقسام حقيقه لغويه وحقيقه شرعيه وحقيقه عرفيه الحقيقه الشرعيه نفس لفظ الصلاه الصلاه بالشرع نعم هي اقوال وأفعال مفتتحه بالتكبير وتتم بالتسليم هذا في الشرع طيب فينطبق عليه تعريف ألماتر رحمه الله أنه ما بقي في الاستعمال على موضوعه او ما في فيما عليه نعم فهو مصطلح عليه هنا على الأقوال والأفعال هذا في الشرع فإذا نقلناه من هذا التعريف الشرعي إلى معنى الدعاء فيكون مجازا لاحظوا فيكون مجازا طيب الثالث الحقيقة العرفية فعندنا مثلا في العرف الدابة الدابة في العرف إنما هي ذوات الأربع ذوات الأربع هي الدابة في العرف فيكون شنئذن كلمة الدابة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له عرف يعني عندنا الان تعريف عام حتى لا يختلط الامر عليكم عندنا تعريف عام وهو أن الحقيقه هي اللفظ المستعمل لموضع له إذا اردنا أن نقسم الاقسام عرفيه او لغويه نقول نضع قيد في الاخير هو اللفظ المستعمل لموضع له لغة أو نقول هو اللفظ المستعمل لموضع له شرعا أو نقول هو اللفظ المستعمل لموضع له عرفا وكل قسم من هذا ضده المجال ضده المجال فيعني لا يفهم أن الدعاء حقيقة لغوية إذا صرفناه إلى الص إلى الصلاة فإنه مجال فقط من هذا الوجه بل تنعكس القضية إذا قلنا إنه بالشرق الصلاة هو الأفعال المفتتحه بالتسليم المستدمة بالتكبير لأن مفتتحه بالتكبير مستدمة بالتسليم, بالتسليم فإنها هنا حقيقة وإذا صرفناها الى الدعاء وإن كان هو معناها الاصلي في اللغه لكنها بالنسبه للشرق تعتبر تعتبر مجازا وحاكذا في العرف إذا في العرف أن الدابه هي دوات الاربعه نعم نفهم من أن ما دب على الارض كل ما دب على الارض اذا صرفناه كل ما دب على يكون بالنسبه للعرف نجاز وإن كان هو المعنى اللغوي الاصلي وهو ان الدابة كل ما يدب على الأرض سواء كان من دوائر الأربعة أو كان من دوائر الاثنين سواء كان من العاقل أو من غير أو من غير العاقل نعم كل هذا يشمل الحقيقة اللغوية وكذلك إذا قلنا إن الدابة باللغة هي كل ما يدب على الأرض هنا ايش حقيقة لغوية فإذا طرفناه إلى الحقيقة العربيه صار مجازا صار مجازا بالنسبه صار مجازا بالنسبه يعني مجاز نسبي ولا سياتي ما يتعلق بالمجاز وانواعه اذا نخلص هنا الى ان الحقيقه نعم هي اللفظ المستعمل لما وضع له وانه ينقسم او ان تنقسم الى ثلاثه اقسام حقيقه لغويه وحقيقه شرعيه وحقيقه وحقيقه ارضيه لدى العديد من الامثله هي مجال على كل قسم واضح. وليس كذلك لا في الشرعية ولا في اللغة ولا في العرف. كل هذه أمثلتها واضحة والأمثلة عليها كثير. خيصل عليها كثير من أمثلة مثلا لو ضربنا مثالا على الحقيقة اللغوية فتجدون في اللغة أشياء كثيرة نقلت من معناها إلى معنى آخر. عندنا مثلا الصيان وفي اللغة مجرد الإنسان، مجرد الإنسان، وعمه في اللغة فهو إنسان كومبنيه من ضروع الفجر، نعم، إنسان عن الطعام أو عن المطرات من ضروع الفجر إلى غروب الشمس، نعم، فهنا في اللغة الأصل مجرد الإنسان، كما قال القائل خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجادي وأخرى تعرف اللوجمة، فهنا الصيام في اللغة مجرد الامساك واما في الاصطلاح فهو التعريف المذكور فيكون بالنسبه للاصطلاح مجاز واذا اخذناه من باب الحقيقه الشرعيه فقلنا ان الصيام في الحقيقة الشرعيه هو كذا فإذا أريد به مجرد الامساك صار مجازا بالنسبة, بالنسبة للحقيقه الشرعيه وذلك بناء على التعريف ان الحقيقه هي اللفظ المستعمل لما وضيع له فمفهوم أن ان اللفظ المستعمل في غير مواضيع له هو هو المجاز هو المجاز